بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والسبعون من التذكرة وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف من قام ربه جنّتا إلى قوله عز وجل ومن دونهما جنتان قال فتلك للمقربين وهاتان لاصحاب اليمين وعن ابي موسى الاشعري نحو ذلك قوله سبحانه وتعالى يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا قال المفسرون ليس احد من اهل الجنه إلا وفي يده ثلاثة اسوره سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ وقال هنا من ذهب ولؤلؤ وقال في آية أخرى وحلوا أساور من فضة وفي الصحيح تبلغ حلية المؤمن حيث تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقرئ لؤلؤ بالنصب على معنى ويحلون لؤلؤ وأساور جمع أسورة وأسورة واحدها سوار فيها ثلاث لغات ضم السين وكسرها وأسوار قال المفسرون لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأسوار والتيجان جعل الله سبحانه وتعالى ذلك لأهل الجنة إذهم هم ملوك قوله سبحانه وتعالى ولباسهم فيها حرير روى أو روية عيحي بن سلام عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال دار المؤمن في الجنة دروعة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل أو تنبت الحلل ويأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين, سبعين حل ومنظمة باللؤلؤ والزبرجد والمرجان في الحاشية واحد صحيح اثنان ضعيف جدا ابن المبارك في زوائد الزهد في سنده أبو المهزم وهو متروك متابع وأخرجه ابن المبارك بهذا السند عن حماد عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة يقول إن دار المؤمن في الجنة من لؤلؤة فيها أربعون بيتا في وسطها شجرة تنبت الحلال فيذهب فيأخذ بإصبعيه سبعين حلة منظمة باللؤلؤ سبعين حلة منظمة باللؤلؤ وزدرجة والمرجان وقد تقدم هذا المعنى وأبو المهزم ضعيف وروي عن أبي هريرة أنه قال بلغني أن ولي الله سبحانه وتعالى يلبس حلة ذات وجهين يتجاوبان بصوت مليح تقول التي تلي جسده أنا أكرم على ولي الله منك أنا أمس بدنه وأنت لا تمسينه وتقول التي تلي وجهه أنا أكرم على ولي الله منك أنا أرى وجهه وأنت محجوبة لا ترين وجهه وقد تقدم أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآفرة ولياذ بالله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري صححه أبو عمر رحمه الله سبحانه وتعالى وقال هذا عندي على نحو المعنى الذي نزعنا به في شارب الخمر أنه إذا دخل الجنة لا يشرب فيها خمرا ولا يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه فكذلك لابس الحرير في الدنيا إن لم يتوب منه ولياذب الله تعالى قلت وكذلك من استعمل آنية الذهب والفضة ولم يتوب من استعملها وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من استمع إلى صوت غناء لم يؤذ له أن يسمع الروحانيين فقيل ومن الروحانيون يا رسول الله قال قراء اهل الجنه خرجه الترمذي ابو عبد الله في نوادر الأصول وقد قيل إن حرمانه الخمر ولباسه وإن حرمانه الخمر إن حرمانه الخمر ولباسه الحرير وشربه في اناء الذهب والفضه واستماعه للروحانيين إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار ويسقى من طينة الخبال فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة أو بالرحمة العامة المعبر عنها في الحديث بالقبضه ادخل الجنة ولم يحرم شيئا منها لا خمر ولا حرير ولا غيره لأن حرمان شيء من لذات الدنيا لمن كان في الجنة نوع عقوبة وبآخذة والجنة ليست بدار عقوبة ولا مآخذة فيها بوجه من الوجوه ولا مؤخذة فيها بوجه من الوجوه. قلت وحديث أبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري يرد هذا القول وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه وليس ذلك لعقوبة وكذلك لا يشتهي الخمرة لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة. قوله سبحانه وتعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق وعيد من قوله سبحانه وتعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق وقال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق الاستبرق الديباج الصفيق الكثيف والسندس الرقيق الخفيف وخص الأخضر لأنه الموافق للبصر لأن البياض يبدد النظر ويؤلم والسواد يورم والخضرة لون بين السواد والبياض وتلك تجمع الشعاع في الحاشية واحد انظر الحديث السابق نفسه اثنان ضعيف الحكيم الترمذي في النوادر والجامع الصغير السيوطي متابع قوله سبحانه وتعالى متكئين فيها على الأرائك الأرائك جمع أريكة وهي السرر في الحجل وقال متكئين على سرر مصفوفة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج في شهر واحد الف حوراء يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا وروي عن ابن عباس أنه قال إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحور سبعين سنة لا يملها ولا تمله كلما أتاها كلما أتاها وجدها بكرا وكلما رجعت إليه عادت إليه شهوته فيجامعها بقوة سبعين رجلا لا يكون بينهما مني يأتي من غير مني منه ولا منها وقال المسيب بن شريك قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى إنها أم شناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا اترابا قال هي عجائز الدنيا أم الله خلقا جديدا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا فلما سمعت عائشة ذلك قالت ووجعاه فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس هناك وجع وذكر يحيى بن سلام عن صاحب الله عن ابان بن عياش عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة لا يتنعم مع زوجته في تكئة واحدة سبعين عاما فتناديه أبها منها وإجمال من غرفة أخرى أما أنا لنا منك دولة أما أنا لنا منك دولة بعد فيلتفت إليها فيقول من أنت فتقول أنا من اللاتي قال الله تعالى ولدينا مزيد فيتحول إليها يتنعم معها سبعين عاما في تكئة واحدة فتناديه أبها وأجمل من غرفة أخرى أما انا لنا منك دولة بعد فالتفت إليها فيقول من انت فتقول انا من اللاتي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون فيتحول اليها فيتناعم معها في ذكائه واحده سبعين عاما فهم كذلك يزورون قال تعالى وزوجناهم بحور عين الحور البيض في قول قتادة والعامة والعين العظام العيون وقال قتادة في قوله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يعني في الآخرة في شغل فاكهون يعني في افتضاد العذارة فأكي قال الحسن مسرورون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون في الحاشية واحد الحديث لم نقف عليه في أي المصادر اثنان ضعيف جدا مرسل وفيه المسيب ابن شريك وهو متروك ثلاثة ضعيف جدا بل هو موضوع الدر المنثور فيه شهر ابن حوشب وهو متروك تابع قوله سبحانه وتعالى أولئك لهم رزق معلوم فيه قولان أحدهما حين يشتهون قال مقاتل الثاني يقولون ان والعشي قاله ابن السائب قال الله سبحانه وتعالى ولهم رزقهم فيها الله وعشيا قال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب ذكره أبو الفرج بن الجوزي وخرج أبو بكر عيد من عند ويعرفون مقدار مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب ذكره أبو الفرج ابن الجوزي وخرج أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول له من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قال قال رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل قال وما هيجك على هذا قال سمعت الله تعالى يقول في الكتاب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا فقلت الليل بين البكرة والعشي فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس هناك ليل انما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو ويأتيهم طرف الهدايا لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها وتسلم عليهم الملائكة قوله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى ذكره فواكه جمع فاكهه قال الله سبحانه وتعالى وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون هي الثمار هي الثمار كلها رطبها ويابسها قاله ابن عباس وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها يعني ظلال الشجر وذللت قطوفها تدليلا أي ذللت ثمارها يتناولون منها كيف شاءوا إن قام ارتفعت بقدره وإم قعدت تدلت إليه وإن الضجع تدلت إليه حتى يتناولها وذكر ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاقه عن البراء ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا قال أهل الجنة يأكلون الثمار من الشجر كيف شاءوا جلوسا ومضجعين وكيف شاءوا واحد القطوف قطف بكسر القاف. وذكر ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن خلق أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ستون ذراعا كنخلة السحوق يأكلون من ثمار الجنة قياما وذكر يحيى بن سلام عن عثمان عن نعيم بن عبد الله وعيد عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أهل الجنة لا يتناولون من قطوفها وهم متكئون على فراشهم فما تصل إلى في أحدهم فلا تصل إلى في أحدهم حتى يبدل مكانها أخرى أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إن أدنى أهل الجنة منزله الذي يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل خادم صحفتان واحدة ذهب والاخرى فضة كل واحدة لون لا يشبه الاخرى في الحاشية واحد صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد اثنان ضعيف الدر المنثور وتابعه ذكره القتبي في عيون الاخبار وقال المفسرون يطوف على ادناهم منزلة سبعون الف غلام بسبعين الف صحفة من ذهب يفضي عليه بها في كل واحده منها لون ليس في صاحبتها ياكل من اخرها كما ياكل من اولها ويجد طعم اخرها كما يجد طعم اولها لا يشبه بعضه بعضا ويراعوا عليها بمثلها ويطوف على ارفاعهم درجه كل يوم سبعمئه غلام مع كل غلام صحفة من ذهب فيها ألوان الطعام ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولها ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضا وأكواب أي ويطاف عليهم بأكواب كما قال سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب. قال قتادة الكوب المدور القصير العنق القصير العروة والإبريق المستطيل الطويل العنق الطويل العروة. وقال ابن عزيز أكواب أبريق لا عور لها ولا خراطيب واحدها كوب. قاله الأخفش وقطرب وقال الجوهري في الصحاح الكوب كوز لا عروة له ونحوه قول مجاهد والسدي وهو مذهب أهل اللغة التي لا آذان لها ولا أرى كانت قوارير قوارير من فضة أي اجتمع فيها صفاء القوارير في بياض الفضة وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير قال وإن تراب الجنة فضة فهي قوارير من فضة قاله ابن عباس وقال هي في صفاء الفضة وفي ذلك دليل على أن أرض الجنة من فضة إذ المعهود في الدنيا إذ المعهود في الدنيا اتخاذ الآنية من الأرض يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها كالقوارير يُرى الشراب من جذور القوارير وهذا لا يكون في فضة الدنيا قدروها تقدير و... أي في أنفسهم فاتتهم على نحو ما قدروا واشتهوا من صغار وكبار وأوساط هذا تفسير قتادة وقال ابن وقال ابن عباس ومجاهد أتوا بها على قدر رتبهم بغير زياده ولا نقصان والمعنى قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم ويسقون فيها كاسا أي من كأس كما قال في الآية الاخرى إن الأبرار يشربون من كأس يعني الخمر قال ويطاف عليهم بكاس من معين أي من خمر والمعين الماء الظاهر لا فيها غول اي لا تغتال عقولهم ولا يصيبهم منها صداع ولا يصيبهم منها صداع ولا هم عنها ينزفون اي لا تذهب عقولهم بشربها يقال الخمر غول للحليم والحرب غول للنفوس أي تذهب بها وقرأ حمزه والكسائي ينزفون بكسر الزاي من أنزف القوم إذا حان منهم منهم النزف وهو السكر كما يقال أحصاد الزرع إذا حان حصاده وأقطف الكرام إذا حان قطافه وأركب المهر إذا حان ركوبه وقيل المعنى لا ينفدون شرابهم لأنه دأبهم والكأس عند أهل اللغه اسم شامل اسم شامل لكل اناء مع شرابه فإن كان فارغا فليس بكاس كان مزادها كافور قال الكلبي كافورا عينا في الجنة يشرب بها أي منها وقيل الباء زائدة والمعنى يشربها ومنه تنبت بالدهن أي تنبت الدهن والله تعالى ألم وقال كان مزاجها زنجبيلا وكانت العرب تستطيب الزنجبيل وتضرب به المثل وبالخمر ممزوجين وخاطبهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا عارفين ويستحبون أنه يقول لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في الدنيا إن امنتم عينا فيها تسمى سلسبيلا السلسبيل اسم العين والسلسبيل في اللغة صفة لما كان غايه في السلاسة وقال سبحانه وتعالى يسقون من رحيق يعني الشراب وهي الخمر مخدوم ختامه مسك قال مجاهد يختم به آخر جرعه وقيل المعنى إذا شرب هذا الرحيق ففني ما في الكاس وانقطع الختم ذلك بطعم المسك وقال عبد الله بن مسعود في قوله سبحانه وتعالى ختامه مسك خلطه ليس بخاتم يختم أنا ابترى إلى قول المرأة من نسائكم خلطه من الطيب كذا وكذا إنما خلطه مسك ليس بخاتم ليس بخاتم يختم ذكره ذكره ابن المبارك وابن وهب واللفظ لابن وهب وذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء ختامه مسك قال شراب أبيض مثل الفضة به آخر شربتهم أو آخر شربتهم لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الدنيا بالأعمال الصالحة قال ومزاجه من تسنين أي مزاج ذلك الشراب عين يشرب بها المقربون قال قتادة يشرب بها المقربون يشرب بها صرف وتمزج لسائر أهل الجنة وتسنيم أشرف شراب أشرف شراب في الجنة وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع فهي عين ما إن تجري من علو إلى أسفل ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه وكذلك تسنيم القبور وقد وقد العيون والمياه فتشرف عليهم تجري من أعلى العرش يحقق ذلك يحقق ذلك ما رواه أبو مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أربع عيون في الجنة يعينان تجريان من تحت العرش إحداهما التي ذكرها الله يفجرونها تفجير والأخرى نضاقتان من فوق العرش إحداهما التي ذكرها الله سلسبيلا والأخرى والأخرى التسنيم الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد اثنان ضعيف الاسناد ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده ابن سابط وكثير وعيد وكثيرا ما يرسل الاحاديث فهو ضعيف ثلاثة ضعيف جدا الدر المنثور وعزاه للحكيم الترمذي اتابع ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الاصول في الأصل التاسع والثمانين وقال التسنيم للمقربين خاصة شربا لهم والكافور للأبرار شربا لهم والكافور يمزج للأبرار من التسنيم شرابهم وأما الزنجبيل والسلسبيل فللأبرار منها مزاج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن ذلك لمن هي له لمن هي له شرب فما كان للأبرار فما كان للأبرار مزاجا فهو للمقربين صرفا وما كان للأبرار صرفا فهو لسائر أهل الجنة مزاجا والأبرار هم الصادقون هم الصادقون والمقربون هم الصديقون قال الحسن خمر الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفي التنزيل بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين أي لذيذة يقال شراب لذيذ إذا كان طيبا قوله سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف أي نساء قد قصرن طرفهن على أزوارهن، فلا ينظرن إلى غيرهم. قال ابن زيد إن المرأة منهن لا تقول لزوجها: وعز ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. وعين عظام العيون الواحدة منهن عيناء كأنهن بيض مكنون أي مصون. وقال الحسن وابن زيد شبههن ببيض تكنه النعامة بالريش من الريح والغبار فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء وقيل المراد بالبيض اللؤلؤ كقوله سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون أي في أصدافه وقال فيهن خيرات حسان يعني النساء الواحدة خيرة أو خير أو خيرا وأصده خيرات فخفف